أهد بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولهم أم جهروا والخبير هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها فانشؤوا وكلوا من رزقه والى الله بكم الأرض فإذا فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاطبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقفض ما ينسك بنا الرحمن إنه بكل شيء بصير أم أن هذا الذي هو جند لكم ينصركم, ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في نور أمم هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه فلجوا في عجو ونفور أفمن يمشي مكبا على وليه أهداء أهداء من يمشي سويا على صراطهم اللهم لا هي كان عبودب ولا لكم هذه التلاوم من شبكة ملامح الإسلامزية زور موقعنا على دبل دوولد للضقش ملا معلك